خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها فقال فيها إنكم لن تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدا وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله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 استغفر الله وأتوب إليه ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمة الله عليه.